مَدِينِ نَبِي سَنَوَارَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَيُّ نَبِي خَيْرُ الْبَشَرَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَيُّ نَبِي خَيْرُ الْبَشَرَا صَلَّى مديني نبي سنوارا صلى الله دبان ديما خير البشر صلى الله دبان ديما اي خير البشر صلى الله دبان ديما اي خير البشر اي است دې دنتې انتظارم است دې دنتې انتظارم اېزانه خو ځوان فرہ است دې دنتې انتظارم است دې دنتې انتظارم نورت <متحدث> مي ديل بارا صلى الله دبان دي و اي نبي خير البشر صلى الله دبان نبي خير البشر مدينه نبي سرارا صلى الله دبان دي و اي نبي خير البشر صلی اللہ دربان دیواں ای نبی خیر البشاره صلی اللہ دربان دیواں احمد ت محمود ت حمید یسین طهائے ت حمید یسین طهائے اظمحمد يا محمود تحمد يسطه هاي تحمد يسطه هاي نازبني پیغمبرا صلى الله دربان دیوانم نازبني اَيُّ نَبِيّ خَيْرُ البَشَارَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اَيُّ نَبِيّ خَيْرُ البَشَارَا مَدِينِ نَبِيّ سَنَوَارَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اَيُّ ای نبی خیر البشرا صلی الله دبان دی وایم ای نبی خیر البشرا تحبد تا کنای لا تو ما کانتی ورغالی لا تو ما لا تو مكنت لا تو مكنت وارغلي تزمنا ذرقي سارا صلى الله ذبان دي و يوم تزمنا ذرقي مدینے نبی سنوارا صلی اللہ دبان دیواں ای نبی خیر البشرا صلی اللہ دبان دیواں ای په محشر وو شپې شفاعت و می کومې ګرانە خرم په شعرە صلى الله دربا ديم ويوم انت زرب محشرا صلى الله دربا ديم ويوم اين بخير البشرة صلى الله دربا ديم ويوم اين بخير البشرة مدني نبي سلم صلى الله دربا ديم اي نبي خير البشر صلى الله دائم اي نبي خير البشر صلى الله دائم اي نبي خير البشر انت زهر انت زرع اوسم دا حجاز انت دا خام رو دی دانتا انتظار انتظار اوزم دا حجاز دا خام رو دی حجاز دا خام رو دی دانتا انبیاء وکی بهل ترارا صلی اللہ در باندی انبي اوكي بهترا صلى الله دبان دي نبي خير البشر صلى الله دبان دي نبي خير البشر مدني نبي سنوارا صلى الله دبان دي ما نبي خير البشر صلی <سؤال> اللہ در بند دیواں ای نبی خیر البشرا صلی اللہ در بند ای نبی خیر البشرا دشا پیر حسن ول امتی دیان امت دی جانانا امتی دیان جانانا ین جانانا امتی دیان جانانا نورانی یم نو وارا صلی أي نبي سنوارا صلى الله ذباندي و خير البشر صلى الله ذباندي و يوم خير البشر صلى الله ذباندي و خير البشر مدني نبي سنوار صل الله خير البشر صل الله خير البشر صل الله